13. استمع إلى الآية الكريمة وقرأها ثم اكتبها في دفترك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر صدق الله العظيم